يَدُلُّون عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُذَكِّرُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا وَإِنْ كَانُوا مِنْ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 مثَلُ الَّذِينَ حُمِلُ التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِسَمْثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 ما تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنَبِّئُكُم فيُنَبِّئُكُم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نوّد إلى الصلاة في يوم الجمعة فسعوا فسعوا إلى ذكر الله وذر البيع